وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هواه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 وَلاقدَدْذَرَأن لِجَهََّمَكَتَِ مِنَ الجِّ وَالإِنس لَهُم قُلوبُ ال لا يَفطَعون بِهَا وَلَهُم أَعْيُنٌ ال لا يُبُصِونَ بِهَا لَهُم قُنوب ال لا يَفقَون بِهَا وَلَهُم آعيون الل يُبُصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَانوا الل يَسْمَعونَ بِهَا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 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مسني يَسُوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله